كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام باب الخروج من الايمان بالمعاصي قال ابو عبيد أما, اما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فان الاثار جاءت بالتغليظ على اربعه انواع فاثنتان فاثنان منها فيما نفى الايمان والبراءه من النبي صلى الله عليه وسلم والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ثوات عدة فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن وقوله ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بغوائله وقوله الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن وقوله لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله ومنه قوله والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان وقول عمر رضي الله عنه لا إيمان لمن لا أمانة له وقول سعد كل الخلال يطبع عليها المؤمن الا الخيانه والكذب وقول ابن عمر لا يبلغ احد حقيقه الايمان حتى يدع المراء وان كان محقا ويدع المزاحه في الكذب ومن النوع الذي فيه البراءه قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وكذلك قوله ليس منا من حمل السلاح علينا وكذلك قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا في أشياء من هذا القبيل ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطر فقال تدرون ما قال ربكم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما الذي يقول مطنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما وقوله من اتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول أو اتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقول عبد الله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وبعضهم يرفعه ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على امتي الشرك الأصغر قيل يا رسول الله وما الشرك الأصخر قال الرياء ومنه قوله الطيره شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وقول عبد الله في التمائم والتولى إنها من الشرك وقول ابن عباس إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثاني وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها، فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد، والذي يرده المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب لغاتها وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه وهو كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينها وبين الله أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إن كن تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني الزوج وذلك أن تغضب احداكن فتقول ما رأيت منك خيرا قط فهذا ما في كفر النعمة وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفضع ما تأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له وهذا يؤول إلى إبطال العقاب لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت, وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق، وما أدن فيهم من سفك دمائهم، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أن حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه افلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد وكذلك قول الله في من قد قتل مظلوما فقد, حبط فقد جعلنا لوليه سلطانا فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر عملهم عن الاتساع قصر علمهم أو عملهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا مناقضة فأبطلوها كلها وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله إلى قوله التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرت السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان ولا الأمارات التي يعرف أنها من الإيمان فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه فان قال قائل كيف يجوز ان يقال ليس بمؤمن واسم الايمان غير زائل عنه قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في ازاله العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا وما عملت عملا وإنما وقع معناهم هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها فهو عندهم عامل بالإسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا وكذلك الرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد وهم يعلمون أنه ابن صلبه ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أمكانها وأسماؤها فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به ثم حل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به مقرين وله منتحلين فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون فهذا ما في القرآن وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في العرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعلها مرارا كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها أفلست ترى أنه مصلم بالإسم؟ وغير مصل بالحقيقة وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم كارهين له أنها غير مقبولة ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة وقول علي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثق له ليلة النفر أنه لا حج له وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه قال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها فقد كان سفيان بن عينه يتاول قوله ليس منا ليس مثلنا وكان يرويه عن غيره ايضا فهذا التاويل وان كان الذي قاله امام من ائمه العلم فاني لا اراه من اجل انه اذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لازمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عدل ولا مثل ولا مثل من فاعل من فاعل ذلك ولا تاركه فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر وإليه يقول وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين، فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس لهما، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به الى قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما وانما هو في التاويل ان الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث فهل لاحد يعرف الله ودينه ان يتوهم عليهما الاشراك بالله مع النبوه والمكان من الله فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذين يكون به صاحبه سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله ومنه قول عبد الله قربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك فقد أخبرك أن في الذنوب انواعا كثيرة تسمى بها الاسم وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله مع الله آلهة غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من الأمور وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله أفحكم الجاهليه يبغون، تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام، كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواع ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم وكذلك الحديث آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلفا وإذا أتوا من خان وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عندي ومؤد لفرائض ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم، ولقد روي في بعض الحديث أن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحدا يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان؟ أفيتهم عليه أنه أراد الشي... الشيطانين الذين هم أولاد إبليس؟ إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن، وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه للردبة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها وبذلك جاءت الآثار مفسرة قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي, ش... ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض إلى يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار كلها، قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا قال معاذ الله قال فهل تسمونه مشركا قال لا